Tafsiru sura ti zumr. Bismillah, jurah, manjurah, hi. Ja hankub illaba jamaga Allaha naharista, gud jamidagarahaned bannaharista. Telzi lulkitebi minallahila, azizil hakim. Titab ka Inna... uranka sooda džintisa, uho kaha deha galaha, انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ان جاءك سود جنى نبي او كتاب كسي حق لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا Illa liukarribuuna ila Allahi zülfaa Inna Allahi yahkumu beynahum Fima haum fiih yختلفuun Inna Allahi yahdi man دار <تصفيق> دينتا الله ياي وسغناتك وا لك سكاو اولياك يا شي وحيده وحيده ومع ابن اوليا د الى انو دويان مويان دوانشو <تصفيق> اللَّهُ نَكَلَ حُكْمَ الدَّكْخُدُ وَهَايْ اسْكُو خِلَافَانَ حَلَنَا مَهْنُونَ يَبَيْنَ بَدَنَ غَالْنِمَا بَدَنَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ ما يشاء. Subehane hu hu ellahu luehi dulpohe. Allah, ha dud dono, inu ha rursa laha, uho aborai, uho وَحاسْنَووكَنَّ الزَّه يعيوانَانَعَ الله وَاحِدك يودَلَ خلَق السَّمواتِ وَالْأَرضَبِحَقِّوكَوِر الليلى عًَا النَّهَارِ وَيُكَوِرٌ النَّهَا رعَلَ اللي وَُكَوِرٌ النَّهَا رَعَلَ الليْلِ وَسَخرَ الشَّممسَ وَالقَمَرَ كلُّ يَجرِي لأجل ألا هو العزيز والغفار الله يا سيد بواب ريس موادك يدلك وحوناها بينك كدوبا وحوناها بينك كدوبا ما لنتنا وحو كدوباها بينك وَهُوَ السَاخِرُ فِي الْحَظِّ إِذَا ضَايَقَ حَمْدٌ وَالْبَنُو وَجْهُ كَسَوْدَاءَ مُدَمَّغًا عَابًا اللَّهُ نَوَّاعٌ عَزِيزٌ ذُو جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الله وحوي ذنكابوري نفك النبي آدم مركز حق آدم هدنا كابوري هوين يدي سيحاوه Wahona huna alaydin sodati holaha sideed noo kamida wa hunaaydin ku abore calo shahayadi naburid kadan bay saabori sadah muqdi dahdhat saasna wa hayali allahidin barbari isagan iskale mulkiga الا حق لا قع عبوداني سغا هنا مجره حق حقا اذا ان كذى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر ولا يرضى وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إهُ عليم بذاتِ الصّدور <تصفيق> عاداد خوشك رسال نويدن كرال نقن نفنا نفكه لدم وحان الايذن علين حقا اللي مركزو يدن كو رمي وحا الله هو وجه وحا قلب جاي لا بتك سوغن واذا مس الانسان ضر دعى ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نَسِي ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَّدَداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ماركو دد كدب تاب تالله و برياي سغا انغون مركيس النعمه لسيو مركيس النعمه لسيو و ان لو الله بريايه هدا كهور الايون اللوذا جي شريك وحهده قرى حيث قال لماذا وحوغا وحد كميت اهل النار كه ام من هو قانت انا الليل ساجدا قائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قفت كانوا ألا على دعاء سعا ذهب كيسقوا سجودا تاغن اخرا كبقى يا رحمد اللهنا رجينا يا وحا ذا النبي يوم سميهن كوا قنت لا يكون اقنت لهين وحاء وانتوبك وعقل له الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سورة الزمر و مكية شنية تدباتنا يدو ديك كوبن تيوان سورة دا سغالي سدنات ترتيب تا قرآن كريم الزمر كا. وحيك حيكو كتابك تا كتاب كا قرآن كا شرفت لإن لأ الله حق صلى الله صد الله سبحانه وتعالى إن كالغي لعابدنا وامد خلقك الله عبوري رسوش الله صد رايه Wa aramidda Allah subhana wa ta'ala kutubti sawsodji marka wa markawain alla la'abuda ibadati sana lanawada chinin udna ayuha lahi balla mabana Allah subhana wa ta'ala ya domadi sain lo daxeyo wa hana khalalin markia lallu bahayay losi mara awliya ya makhluqat kale Allah subhana wa ta'ala tosuwaydis hajadada kale gis na'abudi sagad domisi kufilan ayaayo halxi bagggaaldu waxayda darrraku gaadaen inay alla kushagaanan inu arhurur leeyhay. Allah subhanano watka aala oo ma bahna arur sababto ma xluqaad koo dannayuyu is kale yahay. haddu arurrabana maba u baney waxu doonaayou sameysan subxanahuhu Allahwaxidulqahar. Aadaan waxaan kalooka qaadanana wa dhaalaaya yasidu u ba Habenki malinti qorraaxda dayaha mid kastaa sido Allaahu gudal galay iyo ku socdaa waan kalaaayd han ka qaadanayna badnaanta naxmooyinka leeg xoolaha iyo sido Ilaahi inoo gunnoo xiiyey iyo sido inoo dhaxboore xaloshahay oo yinkeen magdiya saddex dhaxlood ayo ala habadad koodan galoban Allaahu ka kaafto ma laakiin raaliga ma haqalnimo وحونا راليك يا عيني الدوم ديسوكو شكريان أيها الأحبة نفنا نفك لدن بقيدا ما حنبارتو حقا اللعيان اللهم نقون قفكستان وحوشا قيستا يا اللغا أبا المرين آيادو حي كلوين وعدين ين دبي عد انسان كمركو دبتابته يا مركو الله والنعميه حقيقته سوا حي تاي مسن قفوا تاج عباده الله وابو رهبين يا مال خاص عبد <تك> يا ميدان دنكله عين وحيلو ابو ري مسن اللبد اسقف لبد خير بدن كن يسو تاغ وحيلو ابو ري سبحانه وتعالى ويدي سنهين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل <وقول> يا <good>. <precision> لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب نبي وحد على ادمه ديد حق وناك سميسا دوميده وناك ياوس سجادي دولخان واسعك وصبرك بدنيا اجرك هذا قل انني وامرت أن أعبد الله مخلصا له الدين نبي واحد هذا ولا افرين عبدا الا ان اوكلي لعبادته وامرت لي ان اكون اول المسلمين الله افرين ان قد قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم نبي واحد هذان وخانك عبسن هذان ربك اي جاء اسيا عذاب مالوين قل لله اعبد مخلصا له ديني نبي واحد هذان لك لان اعبد انك اوكلي دينتك تعبدوا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين اجل يعبد واحدا انتن لك سكا واحدا كو خساره وكو خساره نفتو دي اهل كو لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونْ كَرْكاد وحالك يا نار هصدنا وحالك يا نار كاسنوا وحالك عبس جليا دومديسه ادمديده ويغا بقا والذين جنب الطاغوت ان يعبدوها وانا بو الله لهم البشرى فبشر عباد كوا كفغاده ان اي تاقود يا شيطان عابدانو الله والله وحده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك إِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ آدَمَ دَائِدَ لَكَ اسْتَحَالَ كَأَرْعَكِ سَفِيَاً كُوا سُوا كواسيا غمبا كواغلي gale افا من حق عليه كلمه العذاب افا انت تنقذ من في النار ماذا النبي وكبت باد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبني تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد كوكبقى يا رب قوضى وحيليهم قولدشن قولدك لك سر ينسف عنه أردسن وَحَنَدَ حَسَدَ وَبيال وَنَبَلَّنْ قَاضِ اللهَ أَلَنَا كَمَبَحُوا بَلَّنْتِيس أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زرعا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ان في ذلك لذكر لولي الالباب ميادان اركاين ان الله كسودجيا السماء دبيا او مركز غارين دولكا ايغو كسورقن دولكا مركزنا الله صابحا بيرمداب كادو كلا دوان يهاي مركز كادبنا او انجاغي او اركي سغا اولا Kadiimna Allah subhanahu wa ta'ala kayali burbur arintasna wa hi mm! taiku wa La أيُهَلَّ أَحِبَّ عَلَى اللح سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحِينَ فَرَيَاعٍ عَنْ كَعْبَسٍ نَسِيُوا وَنَجْبَدَنِ نَسِيُوا صَابِرْ كَنَنَ إِنَّ غَالِبَ الْمَرْءِ حِسَابٌ لَأَن تَسَنَّ وَحِينَ عَدَّ قِيمَهَا قِيمَهَا يا اين الله كل لعب ودن عباده عباده احد كل الاولات شنين ياد الله قدنا يا نبينا صلى الله عليه وسلم امام اوسع الله والنحر يستوي حاله ويرى انه يرى كو سمرا اجرك اللهم ميزا اللهم ميزه الله عليه وسلم كبقي عذابك هل هدى الله خلاف انك يا دك ارنتاسي وحي نؤتعي درسينا لك اللي يؤدافنا عبادة دا عديسة انجدك اللقاد وحي لكن وحي بين خسارة كرداء نفته يا أهل كذا نفته يا أهل كذا مال انت قيامة سيدة درادة أيها الأحبة وإن لا لو خسارين عذابك اللي يؤدرن لو قبد باده. A aala fi baddina akalae waxa badbaض oo badbaadii marwalba kuwa ka fugaada taaquotka ya ahai qirkilla caabdo. Waxaa sidoo kala badbaadi kuwa la ullaabtay kuwaasxiha bissharaystaan, kuwaasoa kuwad dagaistahaalka ka dibnarrraa kiisa fi aan kuwa hanuna yee aqligaleh. Abnu Abbas radi Allahu anhumah wa halaga haya in yari kuwaasi kuwa markay maglan humaniya samaan ka warama samaanta ka warama samaanta kana tagha ka shakeen Habib kana sallallahu alayhi wa sallam wa hal farinu dat si, ka haqa garsi ya hanun ka sallallahu iskale Nabi sallallahu alaihi wa sallam võhbaa oma tarikkaru lakin kuwa alla ka baqa vaha imudayihin võnagi yada alla nabalanti savo oofia ayu ala alla vaha kamida robka vahirka kasood ja siubadari abad agusab taasna vaha kuwa naqadhan kuwa kuwa agle gale allah vaha vaha vaha vaja sanninna kuwa agle gale inu nagudaro هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ولايك في ضلال مبين قافل لاتس اسلامك واسعيه او نورك لك سغان ملمد باقف قلبي سوين جاجن يهاي حالا غوس نادك واي قلوب تودو كين جاجنتاي حسك لك واسنا واكو الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهام مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ الله يا سادتي هذا الكن اقف في عن وانا كتاب السعق عصا نغضه كاسا الى جرى يناي كاد ابن مقاردود يا قلوب تؤد ذكر الله ياك الشعيه ارن تاسنواهنون واللهنون يعدون ادوال بعدا يا من شر تعيد هنون, هنون فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ قَفْمَعْلِنْتَ قِيَامَ وَاجِّقِيسَكَ رَقَبَنَا يَعَذَابِ حُلْمَا لَمِدْبَامِذَا لَبَدْبَادِيَي وَحَانَ اللَّهُ دَحَى ظَالِمِينَ تَدَمِيَ وَحَاشَ قَيْسَتَيْنَ بَالْكِيسِي كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وحابن يحقك ويكور يقال ان مركا سوء عذابك او يمي ملسن غران ان باذنهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون مركاز ولا دنس ين ولا شه دنيا دول لعذابك اخرانا كو ان هدي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون باب هما نعود ان عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وعن قرآن عربي قلق الله لهين وحيم ديهين نيالك كبقان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله وحودتك تسالى اوغا دغا يعنين اي شرككو يهندت بدا نوس خلاف سن يعنين اوهلن اي اسكالي يهي ونباد غالي مسيميهن لبدا اسقف تسالى اهان الحمد لله لكن دادك انتو دبدا ما اوغا كَمِيتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوَ ضِمَنَ <صفيصة وبيتعين> إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله أكبر الله أكبر لا ayyuha alahibba yahwa hanka qadana inna qawki alahannun ya qalbiki sawasi'a wa hukku sughani nur hqa lak hadhi halaqna wa hukna da ku qalbigo du kayngag yahidikriga allah wa sibadi'a da ku sughani ayyuha alahibba qur'an ku wa hadha alkaqu wa naksa na allay nusud dhiyaasi wa الله سبحانه وتعالى اعدوا دونا ايها الذين يعدوا دونا وباذيه يا اللهم اهدنا في من هديت عيذها وحي كل انه عدنيا عاقبه حمدا وذم بي سدالمين تيعد كستو بيني سي وحي كليهن عذاب وحد الله يا عذابك اخر ايانا كسي وان هدي وحغان لهاين اي او هل احب قرانك دتك ماله بدن يتسال بدن ايو عدي يس اي وان توبان قرانك عربي انقلقل لهين وحنا في عدي الله سبحانه وتعالى كبا أيها الأحب الله سبحانه وتعالى وحوتس علينا وعده يقف هل قف تلك قاته يقف داد بذنو اسخلاف سنطلق قاته قف هل قف تلك قاته بدباد لكن قف ايد داد بذنو اسخلاف سنوطليان إن كاربا كل تاسن وحن كقاضن إن أيها الأحب ولله المثل الأعلى إن الله سبحانه وتعالى كل إلا عابد الله نهو سمو لا يسكن إلهي و لغن فقاده معبود كإلهي غير كيس الله عابده سيان الدنيا يا آخر الله خسار وقال بأنتي أيها الأحباء ذهوحا كقادم إنا نبيك صلى الله عليه وسلم ودمن غالد ودمن حق <تصفيق> الله سبحانه وتعالى آيانا ليسو قدتك مركاسا إلهي حقه يا باطل كأكومور ما هيئنك لبحن الله سبحانه وتعالى وحادي سنن حقين نقصق ينقون الدلو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في انما مثوى الكافرين يا كاد المبدن قفكو بين ابورتي الكركيسا وبين يحق مركو يمين مينا اهن جهنم القرقالده والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم ال المت... تَقُونْ ثَرٌ تَلَيْمِ يَا كِرُمَ يَا كُواسِ وَكُوا لَكَ بَقَايَا لَهُمْ مَا شَاءُونْ رَبَّ اعْتِصِمْ بِحَيَكُلَيْهِ وَحَيْدُونَان تَاسِنَ وَأَبَالْمَرِنْتَ كُوا وَنَا قَسَمَاهِ نُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ سَأَلَ أُغَاصَ الرَّحْمَنُ تِسْعَ سَمَاوَاتٍ بِنَعْمَلُ لَنَا أُغَاصَ الْمَرْيُ أُجْرُكِ أُغَاصَ فِي سَمَاوَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يضلل الله فما له منها الله ميسن الدومديس كف لين وحي كو ابسي جالين وحي الله كاسو هادايي عابودي ادي الله بادي يا مجرك ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام عدي ألها نولي أنا مجر تعد بعدي انكرت الله ميوسى نهينا الله عزيزك يا عرسد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 حَادَادْ وَيْدِ سَغَالَدَيَا بُورَ عِرْكَيَ دُلْكَ وَحَيْدِيَ اللَّهُ وَحَادَادَ بَلْكَ وَالرَّمَ وَحَدْ عَابُدَيْسَانَ لَكَ سَكُو حَدِيَ اللَّهِ بِلَدُونَ دِبْكَ مَيْغَ فَيْدِ كَرَان حَدِيْسَ اللَّهُ نَخْرِيْسِ لَدُونَ مَيْغَ هَرِيْسْتَاغِ كَرَان نَخْرِيْسْتَا وَحَادَادَ اللَّهُ أَيَّاكَ فَيَكْ وَتَلَسَارَنْ اللَّهَ تَلَسَارْتَنْ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا يعاملون فسوف تعلمون وحض ذا ذا قوم كيا وسداتين وعمل فلى ان وعمل فلو دوغان دون تن حقيقه من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قافكو يما الله يا او كدركي سذاب جابته معناها دوك خساره وي ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ انغاكو ساد جن كتابك قرانك حق سيادتك وغارسيد قاف كهنا نفتي سايو انف سايق نفتي سايو دبي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 أيها الحب <سؤال> آيات وحانك قادنا إننا إنه سنشرين عذك دلمي بدن كوا الله كبين أبورتي مركو حق أوي من بنيي مركو حق أوي من بنيي كواس وحيكوه ينار تجهنم كواس حق ليمي حبيبكين صلى الله عليه وسلم ينبي يديك ورهي يأنتي الرعض يرمي سي كواس وكوا الله كبق وحينا مدن وناغي الشرف أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى وقفل أيها الدوم ديسا من آها اندتك لغو عبسي قليو من آها اندتك لغو عبسي قليو وحلك سوحر أيها باطل لغو عابدو الله يعدو دونه نوني يعدو دوننا لمي الله وحو دونه سمي غالذنه ay yuhalahi bqala du wa yqirsin yih tawhid karububiyya marqila waydi ya abu rirk ya dhulka wa allah allah wa kand biya dasda huwa istagana adomdi sakufilan ay saghal talasarto haqiqatan wa hayta ayyuhalahi nabiga kana sallallahu alayhi wa sallam ya anta arda ya wa hayqaden san غالدون وحيقادن ودحن ادوالبن حالد دها كسنات وحال اوغان دونا ادو كابسد عذاب جوكتا وحال اوغان دونا ادو كابسد عذاب جوكتا وحدو الله اي ايها لحب الله اياك سودجي يا حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سيودتك او <سؤال> قفتي هنونك قاتي سغيان فيق قفتي ديدان استغى دبيكوا دي الله انقدروا <هدا> هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <معن> الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت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 الله سبحانه وتعالى اي اوف سدنبت مركي دمان يا نفتي ان دمان اني هرदय وحون هي نفتو غاريدا كحكمي وحون سيدي نفتي كلا الى وقت مجعابا ار انتسنا اياد يا اوغ عدي فكريس ام اتخذو من الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا وَلَا يعقلون مَسَاوَحَيْ كَدَغْتَان وَحْيَ الله كَسُؤَالِ شَفِيعِيَال وَحَدَذَ حَتَّى هَدَيْنَا وَحَبَ مُلْكِنْ أَوْ أَيْسَن عَقْلِ لَهَيْن مَشَفِيعِيَال بَات كَدَغَن أَيْسَان قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا له ملك وَحَدَّثَ شَفِيعًا الله اللَّهُ اسْكَانَهُ عِرْقَاءَ ذُلْكَ نِسَاءُ مُلْكِهِ وَلَكَدْنَا حَقَّ إِسَالِ يَدَيْنِ عَلن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هم تكو ان اخر مركيس لاشيغه وحي الله كسو هلاي وبشاره استان وفرحان قول لله مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون نبي واحد ده الله ادغا ابور يركا يا دولكا اغنا وحا مغنيا وحجوجا اديغانا كلاسار يا دومادا وحيسكو ولو ان للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ كُوِيدُوا الْمِقَ السَّمَئِيَهَا دَّيْوَحَدُوا الْكَكُسُّغَنِيَا وَاحْلَمِدَ لَيِّهِينَ وَحَيِسَكَ فُرَانْ لَهَيَنْ عَذَابِكَ مَعْلِنْ تَقِيَامِهِ وَحَيَسْكَ غَفُورًا لَهَا إِنَّ عَذَابَ كَمَالٍ تَقِيَامَ وَحَانَ حَقَّهُ أَلَّا أُغْمِدَ وَحَيَسَن مَلَئِسَنَيْنِ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا حَقَّ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون وحانوا مغذحمان تيكسبدين وحانوا كدعي وحي كجساس جيران فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون دادكم ركو ديبتاب توين بريان مركان سين النعمه وحو دها وحا سَدَ اسْمَاءَ امْتِحَانَ لَكِنْ دَتْ كَأَنْتَ أَدَبَن مَوْغَ قَدْ قَالَهَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَحَاسِدَ اسْدَهِ كَوِكَوْرَيَ وَحَنَأُ مَا تَرَى مَا كَسَبُوا والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين وحانكدا حمانت كسبدين كو ضالمين تعاكو اسكمدك انا وحاكو دعي وحاكو دعي حمانت كسبدين يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون مينا مي اوغاين والله واسع يا رزق قاعد دون دونن كريديو ارنتسنا اياه ديا اوغسون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اي واله حب اعادهن وحان قدنا ان اود الله اسكل نفتا دد كان مدن و اوف صدا مدن وسو الى وقت هذا لغار وانا ارن عدي عقل لها يكون مد دخل شفاعه الله اسكل عيد سنفسح ان ما شفاعكارتو وحيقالد شفاعيا كدكتن ودولا نفتود وحتركلين عيداي وحتران اسكداي الله سبحانه وتعالى يا اسكل السماوات كيا دلك كي اسغانا شفاعه دنسغنا تيسغانا لونق حقيس ayohala hibba daqama dajal dawa haakimda markiya alla kaligi la xuso yiidaad markiya alla idana hayla shaagana way ku farhaan ayohala hibba allah aya awado dan usugna tay sagana kalb hindad kamaal intaqiyam malintay gaaladu wax furan lahaayan hadii la siyo malintas ama malintay gaaladu ku Sabab Gala du Wah iskudar sadhank kibiriya justies hakalla wudjustes so. Ayuala hibada behada dat kawahakamida markidib kudda awaituk tami markini mala siyana waha mudan hai. Allah subhanahu wa ta'ala ayar zahda iddud dona wa siriya iddud donana na kuri حكمت درتادي يا سعد حق الرميس ابو وانا قاضي وانا الله سبحانه وتعالى وحودي سر ان رزق حلال يا عافي عفي ياينو نغدكو كو كو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل افر الله تأمروا أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَحَّدَهَا مَا وَحَّكَ سُحَرَايَ بِفَرَيْسَانٍ نَّاعْبُدُ جَاهِلِينَ يَهِي وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ wa hada bahal gogo wahyodai nabiyau adiga ya nabiyati kya horrayi hadad alibadati sahad kalalawada jizu حادد العباده ساحد كل الوداك الساين وعمل كاد برايود كمد نغكو وخساري بل لله فاعبد وكم من الشاكرين ا الله سبحانه وتعالى انا اعبد وحنا كمد نغتاكو هل وما قدر الله حط قدره والارض جميعا انقبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال الذي مس قدرنا لقد قدرنا تيسا حقا مالن تقيام ذلك قبل شد يس الله او سماوات كان مذت سوكوبيا على العيا صاء كسه ووحلى ود سان وَن في خاف الصور فَ صعق م في السماواتِ وما في الأرض إلا منش الله ثم fi khafīhi ukhrā fa idāhum qiyāmun yūburūn wa ḥalafu fī bunka qiyāma wa ḥāna Kedibna wahala fufi bunkamar kale, wa wa iago taga no sugi hogun kalle. Wa eši ropatil ardu binuri robi hee, wa udi ebin, مالكاس دولكي بالايفتيم نور كرابي جاد وحان الاسودج كتابك عملك وحان لكني نبي يد يخرات يد حقيان لقله حكم لمن ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وحان <تصفيق> الله في نفق استوحى شقيستي لنا و اغي حي شقيستي اللهم الله اكبر لا ayyuha al-lahi ba'ada wa hanka qadana ina jahili yahiddi al-lahidan hayna abuda amadaka kudhi ragalayn ilahi idan hayna abudo thankala iddi alla wadajis ibadati sahad kala amal kaadu wa buriya sada allah subhana wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ya وَشَهِدَ الْحَدِيثَ لِعِذَانِهَا إِن لَّو دَاجِيًا عِبَادَتَهُ سَيَنعَمُ الْكَوْدُ بُرَايُو أَيُّهَا الْحِبَّاقَ قَالَتْ وَلَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَيْسًا قَدَرٌ مِنْ حَقٍّ مُضْنَى اللَّهُ وَأَوْدَ بَدَنَهُ ذُلْكَ Samawat kana sayu ku duobi wana weebla waka sarreya waxay la marhadi boka la fufa waxaadni mana aya waxyaaduunka jogay iddu allaadona mooyaane, Buka badna waisa sobi hinti yau diar mahkamadalle. مالين تاسل الكوا حيفتي منا يا نور كال وما كتابك عملك لسود جنبي دي يا مخرات يا ودي كل بخي ادل ظلمنا لما شيرتو نفك استنا وحي شقيست اي, اي الله سبحانه وتعالى وحو دي سنين مالين تاسينو بدباديو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم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 Kõigalubi vaha loo kaha in hagga jahannamo aga kooha Marke imaadana yaana nartalafura albaabadeezah مَرْكَسَادَ جَهْدُ كُدَاهَ وَرْمَيَسَنِ دِينِ إِيمَانِ رَسُولِ دِينِ كَمِ دَاوِيدِ كُدُ الْأَخِرِ السَّاعَاتِ رَبِّجِنْ آ إِذِنْ كَدِغَ لَكُلَّنْ كَمَالِنْ تَنْقِيَامْ وَحِينَ دِهِ وَنَائِمَ دَ لَكِنْ وَحَا غَالَدَ وَاجِبَ كَلِمَتَ عَذَابَكَ دِيلَ وَإِنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَرَحَانَ لَقَدْ غَلَا الْبَغَى جَهَنَّمُ إِذْ كَوَارِدٌ حَذَادٌ يَدْعُونَ أَحِنَّ مَالِكُوهَا إِذْ آنَ كِبْرِيَاءُ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين كو يرب قد كبقي وحا لودي حج جند يا كوخ مركا ي ماذن جند يد الباب ده مرهر الفرى وحيده ملائك كذا جيس نَبَتَ جَلَّ يَا كَرْكِ نَهَا هَا تَوَاضْ لِبَانَتَيْنِ جَنَّدَ جَلَائِدُ نُكُوَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ <تصفيق> وَحِينَ نَادِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْنَا رُمَيَ بَلَنْقَاتِ كِسِيَ إِنْ دَخَلَ سِيَ شَنَدَ مَعَاشَ رَمْنَا يَا نَ شَنَدَ كَدَغَيْنَا وَحَانَ وَنَجْبًا أَجْرَكَ كُو الشَّقِيَّتِي وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافُّنَ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وحاذر كيسا ملائك تأكوار ريسا لنا عرشك كنا تسبحسا مهدا رب قوت سحقا يانددك الله كلا حكومي لديه الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحبة أيها الأحيان وحانك قادنا إنا قيام دوا حق سغن بونك يا الله أفو في دمان داتكونا ويد من انتعال دون موياني كدبنا مركلا يا سورك في أفوفي مركز سيدتك صبحي يغو الله سبحانه وتعالى صوري استاقي ما لن تسلق نورك الله أيو كتابكي افتيم كتابك عملك يا لكين النبي يدي يا مخراطي يدي يا ايمان الله سبحانه وتعالى عيان الددك كلا حكومي عدو البنى وحيشة قيسته أيها ليستغن عدنا دلمين ايها الاحب مالن تاس قيامة غالط او كوح وحالوك حين عن عنار تا جهنم والعياد بالله مركاس اي ملائف تو ويدين رسول الله صدر حقك واخري دا اوغن دكتا مالن تا قيام مركاس اي غالط قرن اي رسول ومات او دو شود اللقو اخرية حق قيامهن اللوغة ديگاي قي وحاس او واجب حقاب دارن كدبنا وحال <سؤال> أمر إنا نارة جهنم أومر كاس البابة إذا اللفرقالان <سؤال> أو كواران والعياد بالله جهنم وهو قوة إسكبرية أبو هريرة رضي الله عنه وحو نبقين صلى الله عليه وسلم كورية إنو يري لباد أفوف وحاودحي آفرتا منا أغي آفرتا كاسوحو يهي آيها لاحب مؤمنين تنوح الله وذي ديناء جنة إياها jannada ayala sifuri malaik ta'yana sodawainu salaami wa haynaku diwaad libantain waad libantain jannada qala idim ko kadimna ayuha alahibba mu'minu tu wa haykum goda sababta wa hulya janno ay kadagimashay malaayk tuna malinta suuxay ku meereysan in ayada harsiga wax walba waxay ku dhamaan sidii ala dooneed cadaalada alhamdulillahi rabbil alamin allah ya nhaaziskal ayuha la hun bayn jannada la ilaha illa allah subhanahu wa taala wa hawdi inu najbat baadi aadab ka jahannama ya aqabtis wa han kalo allah wa hawdi sana subhana wa taala inu nagumanna Ja nadi sa yenni amkiisabadhanin leso koobikareinin Hada wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in